بكم وأسلموله وأسلموله من قبل أي يأتيكم العذاب من قبل أي يأتيكم العذاب ثم لا تصرون واتبعوا أحسن ما أرسل إليكم من ربكم من قبل أي يأتيكم العذاب لأي يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرط يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لك كر لو أن لك رتان فكون من المحسنين بل لقد جاءت كآيات بل لقد جاءت كآيات فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكونت من الكافرين ويوم القيامة. في يوم القيامه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا اليس في جنم مثوى للمتكبرين وينج الله الذين تقوا وينجّي الله الذين اتقوا وينجّي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لهم قليل السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله والذين كفروا بآيات الله أولئك, أولئك هم الخاسرون قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي دوت كوم.